محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا ترا وحجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في بجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ك زرع أخرج شطه فآزره فاستول ضف استوى على شقه يعجب الزراعة ليغض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعمل الصالحات منهم موفراً وأجر عظيماً بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقضموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون إِنَّ الَّذِينَ يَوُبُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُبَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ